بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلناه الى قومه ان انذر قومك من قرل ان ياسيهم عذاب اليم عذاب أليم قال, قال يا قوم إني لكم نذير مبين قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون أن اعبدوا الله يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى يغفر لو كنتم تعلمون إن أجل الله إذا جاء لا يؤخص لو تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا لَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءٌ أصابعهم في أذانهم، وإن كل ما دعسوا لتوح لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم، جعلوا أصابعهم في. ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا جعلوا أصادعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا ثم إني دعوتهم هَلْ ثُمَّ إِنِّي دَاعِضُهُمْ جَهْرًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَمُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرص السماء عليكم. يرْزُقُ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا يَرْزُقُ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ما لكم لا تردون لله وقارا ما لا تردون لله وقارا وقد خلقكم أقوارا وقد خلقكم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا واجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجَعَلَ الْقَمَرَ رَبِيْهِنَ اللَّهُ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنزَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا وَاللَّهُ أَنزَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا أرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده فسارة <تصفيق> قلنا هو رب إنما صم واستبع من لم يدرك ما رو وولده إلا فسارة وما كومك رم كبابا قالوا لا تذنن أبها تكم ولا تذنن وذن ولا سواعا وَلَا ولا يقوث ويعوخ ونسرى وقالوا لا تذنن أبها تكم ولا تذنن وقود اظلوك كثيرا وقود اظلوك كثيرا ولا تجد بالمن الا ضلالا ولا تجد بالمن الا ضلالا مما خطي A hin o qu e يَجِدُوا وقال روح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا إنك إن رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا تجد الظالمين إلا تبا